ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان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 ربك ما تكذبان متكئين على فروش بقائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك تكذبان فيه الناقصات الطرف لم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 Vooral in het buitenland, in het